ما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أمه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد Um, um. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه إن الله هو ربي وربكم فاعبدون فاختلف الأحزاب من بين I <San> love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 يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون I love لفضيله الدكتور محمد التي. <تصفيق> لكم فينا فاكلة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم مخالدون لا يفتر عنهم وهم مغض فيه مبلس. وما ذو يا مالك ليقضي أكثركم للحق كاره. أن لا نسمع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 أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مبرمون أَمْ يَحْسَبُونَ انا ورسلنا لديهم يكتون 而后<音><音> والحكيم العليم وتبارك الذي له وعنده علم السعر وإليه ترجعون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 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Ha ha